بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا منهم اهل الكتاب والمشركين من فكين حتى تأتيهم اللين وسوم من الله يتقون صففا متحررا فيها قطبا طيبا وما ستقوا قط لذي لا الكتاب الا هم بعد ما جاءتهم البينة وما أمرني إلا ليعبدوا الله, أمر ليعبد الله مخلصين له إنه نفا الصلاة والزكاة وذلك دين قيم ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين من فيلاد جهنم في نار جهنم لا خالدين فيها الا شرط البرية إن الذين آمنوا وعلموا الصالحات أولئك هم خير برية جزاء من عند ربهم جنات عجل تجري من دفعها جنات عجل تجري سجر من تفسها الأنهار قالدين فيها, فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه